ملدان مخلدون بأكواب وبارق وَكَأْسٍ من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكية مما يتخيرون ولحم طير مما يشتغون وَحُورٌ عين كَأَمْثَالِ اللؤلؤ المكنون جزاء بما كَانُوا يعملون لا يَسْمَعُونَ فيها لغوا ولا تاثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضوض وطلح منضوض وظل ممدود وماء مسكوب وفاكية لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن بكارا عربا ترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مطافين وكانوا يصرون على الحنس العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعو أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين ولا آخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون شَجَرٍ من شجر من زقوم الْبُطُونَ منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون هَذَا نُزُلُهُمْ هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرايتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن تَنَكُمُونَ شِيَأَكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَد عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ لُولَا فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَن أَنْتُم تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَنْتُمُوهُ أَمْ أَنزَلْنَاهُ نحن الْمُسْنَمِ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ تشكرون فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ النار التي تورون الَّتِي تُورُونَ أَن أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو عَظِيمٌ عظيم إنه لقرآن كَرِيمٌ فِي في كتاب مكنون لا يمسه إلا تَنزِيلٌ تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب ولكن لا